ال آيَةَ وَلك أَكسَرَهُم لَا يََّم وَم مِذَ بََّةٍ فيِ الأوض وَلَا طَائِر يَوق بِجَنَا حَيهِ 119. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون 110. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكن في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط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 وَتَن سَوونَمَا تُشِكُون وَل قَد أَفْسَل الن إِلَعُمَ مِ مِم قَبِلِكَ فَأَقَذنَون بِالبَدسِ وَضَّ اللهَّ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبول بكل شيء حتى إذا فرحوا بما فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأرصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن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 والذين كذروا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خذائم الله ولا لا يستبع إلا ما يوحى إليك قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخابون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما مِنْ من حسابهم من شيء مَا ما مِنْ من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 اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَ أَكَلَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سوء تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نؤيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا تَجْعَلُونَ اهْوَاءَكُمْ قُرْضَةً لَّتُؤِذَنَّ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ